وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدٌ في الأرض مرتين، لا تفسدٌ في الأرض مرتين، ولا تعلُّ علوً كبيراً، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباد اللنا لبأس شديدٌ، فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا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 فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 فلا تغل لهما أُفِي وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِض لَهُمَا جَنَاحًا ذُلِّي مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ رَحْمْهُمَا وَقُل رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ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 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بُطِغَا أَرْحَمَةٌ مِن رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِنْ سُرَى وَلَا تَدْعَ الْيَدَكَ مَغْلُوْلَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُقْهَا كُلَّ الْبَسْقِ فَتَقْعُ دَمَلُ مَمْحَسُرَى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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حيابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا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 وَإِذْ قُلْ لَلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِي سَقَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطْئِنَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَرَتَنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ نَذْرِيَتَهُ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 إذا لَأَذَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاةِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلَ قَبْلَكَ مِنْ الرُّسُلِ نَّ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّةٍ نَتَّنَا تَحويلا اقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيلِ وَقُرْآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجرِ كَانَ مَشْهُودا وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودا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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّانِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسًا قل كلٌ يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أنبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا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 قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملك رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيره ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا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 ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل البني إسرائيل إبياهم فقال له في الرعون فقال له في الرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا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 وَقُرْأَنَّا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأْهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُفِينَ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ أَمْنُ بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا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 وَلِادْعُ اللَّهَ أَوْ ادْعُ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَمَتَاعِدِينَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ